لا إكرام الله أكبر الله, الله أكبر الله وأكبر أشهد أن لا إله إلا الله.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 رسول الله حي على السلام حي على السلام عيّ على الفلاح عيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله